بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاطفى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل الا تتخذوا من دونه وكيلا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 فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكروه عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نثيرا ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا, وليتبروا ما علوا تكبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حطيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى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 وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حتيبا من اهتدا فإنما يهتدي بنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تذر واجرة وزر أخرى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 كنا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولم آخرة أكبر درجات وأكبر تصديلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذنوما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إِلَّا إِيَّاهُ وبالوالدين إِحْسَانًا إِمَّا يبلغن عندك الكبر أَحَدُهُمَا أَوْ كلاهما فلا تقل لهما, لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخذظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني طغيرا ربكم معلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذج تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم اغتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مَغْلُولَةً إلى عنقك ولا تبتغها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبتغ الززق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بطيرا ولا تقتلوا أولادكم قشية إلا نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تقربوا الزلا إنه كان فاحشة وتاء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق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 وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدباره النفورا نحن أَعْلَمُ بما يستمعون به إذ يستمعون إِلَيْكَ وَإِذْ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا وجلا نسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا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 وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا سمود الناقة مضفرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وَإِذْ قلنا لك إِنَّ ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوضهم فما يزيدهم إلا قغيانا كبيرا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 ولقد كررنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم, وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل ناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم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 ولولا ان ثبتناك لقد كد تركن إليهم شيئا قليلا إذا لا ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدنوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الْفَجْرِ الفجر قُرْآنَ الْفَجْرِ الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عشاء يبعثك ربك مقاما محمودا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 إنه كان بعباده خبيرا بطيرا ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم, ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت جدناهم سعيرا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 قل لو أنتم تملكون خزائن رحمه ربي إذن لامسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بيلات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا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 وقلنا من بعده لبني إسرائيل نسكن الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أفصلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مفت ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون سُجَّدًا سجدا ويقولون سبحان ربنا كَانَ كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان وَيَزِيدُهُمْ ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الفسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن, ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الزل وكبره تسبيرا